جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وزرياتهم والملايكة يدخلون عليهم من كل باب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 لَتَجْهُدُنَّ بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ